الأخ أحمد فؤاد عشوش أهلا وسهلا. أهلا بك صعداء بحضرتك. الله, الله فيك. حياك الله. معنا أيضا الأخ جلال الشرقاوي أهلا وسهلا. مبارك. صعداء بحضرتك. مبارك الله فيك. وفي المقابل معنا الساز الأخ جمال المركب أهلا وسهلا. أهلا معنا أيضا الأخ على سعيد أهلا وسهلا. أهلا بيك. صعداء بحضرتك. الله, الله يكرمك. حنبدأ مشاهدين الكرام في البداية وأكرر مرة أخرى جلسة مصارحة نحن في جلسة مصارحة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 أن أعود بسؤالك إلى البداية نعم. نحن لنا موقف بالفعل مع الواقع ينطلق من نظام الحكم القائم ومن نوعية القانون الحاكم بمعنى نعم سأستعد م. القانون القائم هو الصادر عام 1949 على إثر معادة منتريه والذي قام بوضعه مجموعة من النصارى واليهود بالاشتراك مع الأستاذ م.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 واستباح على نفسه أن يحكم وأن يتحاكم إلى هذه القوانين الوضعية وهناك فتاوى لعلماء الأزهر وقد استحطت معي الفتاوى أيضا واستحطت أقوال الشيخ محمد عبده وأعماله ومن ترجم له لتكون هذه المسألة على الحقيقة وأنا أود أن أفجر هذه القضايا قد لا للنقاش نحن كنا نريد أن نتناقش ونصل الحقيقة فلا بد أن نفجر كل القضايا ونبحثها بشكل جيد ونرجع فيها ونقف لنرى من المصيب ومن المخطئ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 كان الشيخ محمد عبده لا يسمي الجامع الأظهر إلا باسم المخروط وكان يسميه المارستان أي بيت المجانين وكان يسميه الاسطبل أي مكان ربط الخيل وهذا يعطيك انطباع عن تصور الشيخ محمد عبده للأظهر ولرجالاته ولأن الأظهر وقف في وجهه ووقف في وجه اللورد كرومر في شأن ما يتعلق بالقوانين الوضعيه التي دخلت مصر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 هم أئمة السياسة أنا أعطي مثال نحن إذا أردنا أن نقارن في عقول المشاهدين بين الشيخ حسن البنا وبين سعد زغلول، من الذي يكسب المقارنة؟ سعد زغلول. سعد الزغلول كتب في مذكراته بنفسه وبيده أنه مقامر وأنه باع عدة عزب 400 فدان من أجل نلعب بها القمار هذا مقامر وكان يعاكر الخمر لكن أين هو واقع الآن في أمتنا؟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 نحن إذا نظرنا إلى جانجكر السوء الذي يسمونه نبي السياسة كتب عن نفسه في كتاب الاعترافات أنه كان زانيا وأنجب خمسة أبناء من الزنا والقى بهم إلى الشارع ورفض أن يتولد تربيتهم وقال لا أتحمل مسؤولي مسؤوليات غيري وقال عن نفسه أنه شاف جنسي كيف أستبدل الهدى بهذا كيف أجعل هذا ندا للنبي محمد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 وهم قلة منحرفة في هذا المجتمع قلة لا تتعدى القليل جدا الذي لا يكاد أن يذكر عتابي أن ينحاز بعض الإسلاميين ليتوافق مع العلمانيين في دعواتهم أو في بعض دعواتهم هذا الذي أذكره وهذا الذي أقول حطائق مرة أنا معي كل المستندات ومعي كل الأقوال والشواهد بمؤلفاتهم بكتابتهم لم يقف علماء المسلمين من هذا الواقع المرير موقف العاجز بل أنكروا واعلنوا وبينوا وقد اصطحبت معي لو كتابات لاكابر جامعه الازهر منهم الشيخ احمد شاكر وهذا علم مشهور ومعروف ولا يحتاج الى تعريفي هناك رجل غبن في تاريخنا السياسي وفي واقعنا الاعلامي وهو الاستاذ عبد الله السيد التيبي صاحب كتاب المقارنات التشريعيه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 الشيخ الدكتور عبد القادر عودة في كتابه التشريع الجنائي وما رد به وما تكلم به عليهم ومعي الكثير الحقيقة فهؤلاء الدكتور التيدي حاصل على لصنص الحقوق من فرنسا وكان يدرس في نفس السنة التي كان يدرس فيها الهوري في فرنسا وحاصل على الدكتوراه في الشريعة من جامعة الأزهر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 وننتقل لشيخنا الشيخ دكتور جمال من أجل أن يرد على ما قلت ومن قضايا كثيرة حضرتك أثرته نرد عليه دكتور جمال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآلِه وصحبه ومن وله أما بعد الحقيقة الكلام اللي عرضوه هنا كلام ليس محلا للنزاع يعني هذا كلام لا أعلم فصيلا إسلاميا في مصر. او في غير مصر ينازع في مسألة تحكيم الشريعة وجوب تحكيم الشريعة نعم وينازع في مسألة وجوب تبديل وتغيير القوانين الوضعية المخالفة للشريعة فالبسألة هنا ليست خاصة بالسلفية الجهادية وانما هي لكل الفصائل الإسلامية. لن اجعلها مادة نزاع لكن لي بعض التعليقات البسيطة البعض بيتصور ان القانون الوضعي جاء فغيب الشريعة هي على فكره كلبة قانون اسم جنس لكن الحقيقة هي قوانين سلسلة قوانين ممتدة من لحظة ما بدأ التقنين في مصر في زمن الاحتلال الى اليوم بعضها يعارض الشريعة صراحة او يخالفها مخالفة صريحة وبعضها قد يتوافق وقد يتعارض لا شك احنا عندنا في قانوننا الوضعي الان قانون الميراث ده شريعة ولا قانون مم. شريعة قانون الميراث اللي بنحكم به في مصر الآن وبيحكم على كل المصريين اللي بيتم بيوز... اللي فيه توزيع التركات من خلال حكم شرعي عندنا قانون الوصايا. فكلمة قانون يعني كلمة تقنين نحن لسنا ضد التقنين لكن نحن ضد كل تقنين يخالف المقطوع به من شرع الله ولا أعلم فصيلا كما قلت يعني لنذكر مثلا الفصائل الاسلامية الكبيرة في مصر نحن عندنا الجمعية الشرعية 1924 انصار السنة 1926 الاخوان المسلمين 1928 كل هذه الفصائل ظهرت بعد الغاية الخلافة في اسطنبول او في تركيا وظهرت كلها تنادي بالاصلاح ولب هذا الاصلاح وتحكيم الشريعة الشيخ احمد شاكر الذي له باع طويل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 التي من خلالها نخرج من هذا الواقع اولا نحن لم ننشئ هذا الواقع لو سألت اي واحد فينا انت موليد سنة كام مش هيطلع موليد سنة 83 1883 فهذا واقع موروث نحن ننكره نعم نحن ننكره ونعلن استنكاره و على فكرة انا رجل درست القانون ودرست الشريعة و عملت الدكتوراه في كلية الحقوق وكان موضوعي الأساسي الذي عملت فيه الدكتوراه الخلافة الإسلامية بين نظم الحكم الإسلامي بعرض نظام الخلافة الراشد القديم اللي نسيه الناس الآن عرضتوا طبعا هذه رسالة نوقشت سنة 1991 وهي منشورة على شبكة الانترنت الآن لمن يطالعها لا. لم أعمل بالقانون ولم يكن دوري ودنما عملت بالدعوة عملت بالدعوة يعني اذا القضية وعملت بالدعوة من خلال ايه من خلال مشايخنا الذين ربونا وعلمونا على هذا مدرسة انصار السنة مدرسة الشيخ احمد شاكر وشيخ حامد الفقي هذه المدرسة التي تعلمنا فيها ان اعظم شيء في, التوح في الشريعة هو توحيد الله عز وجل اللي هو, ايه؟ اللي هو اللب والاساس والاصر ثم يأتي بعد ذلك العمل العمل الذي يقوم على قاعدة راسخة هي قاعدة العبودية لله عز وجل وتوحيد الله عز وجل وعبادة الله وحده لا شريك له فهي قضية كما قلت لا, اخت... لا اعلم يعني انا عايز حتى اكون ايشهر لي على فصيل اسلامي في مصر او حتى قارج مصر يقول هذا الفصيل انا, أنا كنت اسمع وانا لا حتى لا اسجل لا اسجل وربما تفوتني, وربما تفوتني بعض الاشياء فمعذرة وكما قلت وكما ب... قلت نحن جالسين نتحاور بقلب مفتوح نعم نعم نعم لا نريد يعني أن نتعصب نسأ الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وأسمائه الحسن وصفاته العلا أن يهدينا الله إلى الحق الله ألا نزل وألا نزير وألا, نزير وألا نضل اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين إذا هي قضية يعني أنا شخصيا جعلت هذه القضية قضيتي دراسة أكاديمية استغليت هذه الدراسة الأكاديمية لخدمة هذه القضية طبعا خدمة هذه القضية دعويا دعاء إليها ودعوة إليها وبيانا فيها أنت كنت لسه بتكلمني بتقول لي عزين جاريت في تنشر مقالات السياسة الشرعية مقالات نظام الحكم هذه المقالات الموجودة وهي موجودة الان على شبكة الانترنت من اوائل الثمانينات مطروحة ومكتوبة من اوائل الثمانينات يعني هذا جهد وجهاد مطروح ولا اريد ان ازكي نفسي لكن اقول ان العمل الدعوي اللي كنا بنعمل من خلاله كانت هذه القضية هي قضيتنا المساله المهمة لا ان نضع ايدينا على تحقيق المناط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 ثم نأتي في كتب التفسير جميعا ونسأل ما معنى قروء والمطلقات ما فيش عليها خلاف مع ان في التفصيل في التفصيل هنجد ان اللفظ عامة لكن خرج منها خصوص كثير لما انظر والمطلقات الايه بتتكلم عن عدة النساء العده التي تعتدها المرأة بعد الطلاق فيقول والمطلقات يتربصن بانفسنا ثلاثة قروء هذا العموم يشمل كل مطلقة لكن أفاجأ مثلا أن رب يقول وأولاة الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن فأخرج المطلقة الإيه؟ الحامل ده بنص قرآني ونجد ولا يائسنا من المحيض من نسائكم من ارتبتهم فعدتهن ثلاثة أشهر ولا لم يحضن فأخرج المطلقة التي لا تحيض والمطلقة التي يائست من المحيض مع ان اللفظ اللفظة عامة والمطلقات فهنا قعدة الفهم عند الفقهاء بتخرج لنا لا نعارض النصوص بعضها بعض ولا ننظر النصوص بعضها وإنما نجمع النصوص ونفهم النصوص ونفقه النصوص فإذا ما جئنا لللفظة قروء نجد إن ال اللفظة ليس عليها اجماع في المعنى لكن فقهاء الإسلام جميعا قاطبة اختلفوا في هذه اللفظة على قول البعض يقول حيضات والبعض يقول أطهار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 وكيف نزيحه وكيف نأتي بالحكم الشرعي في صورة لا يختلف عليها الناس في المجتمع لاننا قدام سرطين الصورة القطعية اللي لا خلاف عليها ودي ايه مم. تكون قليلة لكن الصورة الظنية الفقهية اللي فيها رأي ورأي اخر كثيرة. فكثيرة وديها تحتاج بقى ايه في العمل الدعوي والعمل الجهادي وانا اعني بالجهاد هنا جهاد احياء الشريعة واعاده الشريعة للحكم بيننا وانا ازعم اننا اصلا نحكم الشريعة بيننا ونرفض ان يحكم فينا غير الشريعة يعني كثير من اخواننا يرفض ان يذهب الى المحكمة في مسألة يعرف ان القاضي سيتعاطى فيها قانون يخالف الشريعة او يصادم صراحة الشريعة جلستنا الارفية تعاملتنا بين الناس مساجدنا صلواتنا صيام رمضان كل هذه شريعه يعني حتى لا تجتزأ كلمة تغييب الشريعه في قانون جالنا من فرنسا في لحظة من لحظات الجهاله والغي والجهل الذي غلب على الأمة أنا أزعم أننا الآن في حالة إحياء احنا نفسنا استاذ ملهم ثمر من ثمرات إحياء بدأه علماء منذ قرابة مئة سنة يعني نحن لا نبدأ الآن وإنما نحن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 او شريعته وان تزيى بزي الفرينجة او زي العلماء او اقل انا مفكر او انا او انا هو هي دي مادة الجهاد النهاردة كيف اضع يدي على ما غاب من الشعر أقول, اقول هنا يعني عجبني جدا اخونا الشيخ عشوش لما قال ان احنا عندنا في القانون الوضعي الجنائي تحديدا مادة ودي كثير ما اقولها في دروسي ومحاضراتي وعلى الهواء في الشاشة هنا المادة التي يعني تبيح الزنا في حالات كثيرة ولا تجعل الزنا زنا الا اذا كان صادرا من زوجة دي مادة قانونية فعلا فرنسية بتعبر عن واقع فرنسا واقع اوروبا النهاردة دول عندهم الوي فرند والجير فرند و وعندهم ما زواج الزواج ونسبة الزواج عندهم لها تتعدى العشرة في المية وكثير منهم لما بيتزوج بيتزوج بعد ما يجلب له طيب أربع عيال يبدأ يفكر فيه بالنسبة للحكاية دي نعم بيتزوج هذا الواقع ما ينقل إلينا يبقى وقع غريب طيب تعال انت انظر نظر واقع المسلمين المسلمين بيتجاوزوا ولا, ولا عاشين بوي فرند وغر فرند بيتجاوزوا سواء مسلم جاهل أو مسلم العالم على اختلاف الافكار يحكمهم هذا الزواج بيعتبروا اي علاقة خارج اطار الزواج زنا ولا بيعتبروها بوي فرند وغير فرند زنا ودي من علو الشريعة يعني ايه يعني احنا لا نريد ان نستهين بامر الشريعة فنعتقد انها غيابة اه في هناك من عبث بواقع قانوني في بلد معين وهذا البلد هو مصر اثر في البلاد اللي حواليه لكن في الحقيقة لا الشريعة واقع موجود لكي أصل إلى الإلاج لأن الكلام الذي ذكر أخونا عشوش كلام أنا أقر عليه تماما هجمة شريسة استعمارية فعلت بنا هذا طب ما الذي نصنعه اليوم هذا الذي نصنعه اليوم أنه اولا نضع أيدينا على موضع الداء طب انا كان ليا بعض الاسئله لو سمحت فاضل لك لحضرتك يعني آه لا انا في في ما قول الشيخ عنك انا انا, أنا كنت بسالك لا فضل, فضل بس فضل انا كنت ساكت وقلت لك انا لا اقعد في النقاط طب وبعدين تسألني في فيما اخالفك ولا فيما اوافقك فيه لا انا اود ان اسالك اسئله عامه في حقيقة الكلام يعني لكي نضع النقاط على الحروف اه يعني انا اريد ان ان نحدد مواضيع اللي إيه؟ لكي أضع النقاط على المضاع لعلاج أنت أوه. أنت أنت تتكلم عن العلاج. لذلك لكي, أضع... لكي أضع النقاط. هذا ما يخول الدكتور حينما أقول علاج حينما أقول علاج لازم أقول الداء. أي نداء؟ يعني حينما أستأصل ورمًا في جسد إنسان لودن لو الحد المكان بالضبط. وأعمل أشاعات وأعمل تحديد وإيش كذا؟ لكي أصل لي ما يش الصأصل الكبد وأقول بس أصل الورم. فدا موضوع الداء. مفيش علاج يبدأ إلا به. بين موضوع الداء. موضوع الداء في إيه؟ في مسألة حزمة قوانين فرضت على الواقع القانون المصري ثم العربي، لأن للأسف العربي يلدون دين أو في معظم الدول العربية. هذه الحزمة ليست هي كل الحزمة القانونية. عشان كده القانون الجنائي هو البطل في في هذه المسألة. يعني لما ننظر للقانون المدني، القانون المدني لها أكثر مواد من القانون الجنائي. يعني مواد واضعات مواد القانون الجنائي هاجد من الحزمة التي اريد تغييرها في القانون المدني قولي كده يعني ممكن نتفق جميع كده ان المساله و... و... وانا اذكر انني في في في 85 في وقعه تتعلق بالفائده الربوية المحكمه الدستورية العليا كانت <تصفيق> اتعملت ازمه فكتبت لايه لا المحكمه الدستوريه 85 86, 86 لاذكر لكن موجود هذا كلام مسجل في مجلدات مجله التوحيد وقالت في لما وضعت المدة الصريعة اللي بتقول ان المبادئ الشرعية الإسلامية هي المبادئ الراسية للتشريع كان جامعة لظهر بت بتنشئ أظن مبنى عن عن طريق شركة مقاولات شركة المقاولات لها متأخرات عند الجامعة رفع القضية القاضي حكم لها بالمتأخرات مع الفائدة في حاجة اسمها فوائد التأخير في القانون المدني محامي جامعة لظهر ده جامعة لظهر nelle landscape اللذرها تدفع ربا طب نعمل ايه ده في حكم محكمه قال لا انا طاعن على هذا الحكم امام Venak العليا؟ فطعن على هذا الحكم امام Venak العليا؟ محكمة دلستورية العليا العلي قالت في حكمها انا مسئولة عن كل قانون يأتي بعد هذه المادة الدستورية اذا كان يخالف مبادئ الشبيعة انا اitime لكن القانون اللي قبل نشأت المحكمة الدستورية واللي قبل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 لان احنا للاسف بننفخ في بالونه مخرومة او بننفخ في الهواء يعني ايه يعني لما لما يقال ان السلفيه الجهاديه بتتبنى في مصر منهج عنيف مثلا وانا انا انا هذا لاني لم لم بالفكر ولم اختلط باهله لكن هذه صوره موجوده في الواقع في في في الاعلام المصري على الاقل في الواقع المصري طب إذن الناس خلت, خلت الفكرة إيه نستفاجيها دول إيه ناشي الناس لحكسينا وهم الأتلوا الجنودنا فرفحوا فصارت الصورة الواصلة للناس صورة سلبية في حين أننا عايز صورة إيجابية الصورة الإيجابية إيه لا دا ندائي لتطبيق شرع ربي دا ندائي لأن خضية هنا تغيير منكر في منكرات أنا أريد أن أغير هذه المنكرات ما من رأى منكم منكرا فليغيره بيده المنكر ده قانون اتحط وبقى سيف مسلط على رقاب المسلمين اغيره بايدي ازاي يبقى لابد دي قانون يلغي القانون مش كده تمام قانون موافق للحكم الشرعي يلغي القانون المخالف للحكم الشرعي <تصفيق> ها ونقول ايه خلاص احنا ألغينا هذا هذه مخالفه شرعيه صريحه صارخه الغيناه ماليش ما علاقه بال... بالسلطة التي تضع القانون يبقى لسان لا أمل ولا أكلم ان هذا مخالف للشر وهذا لا يجوز وهذا لا يليق وأوصل هذا الواقع لان الواقع القانوني في مصر احنا عندنا جماعة كبيرة من القانونين يعني أنا أزعو انهم عندهم قدر من الدين الورع الرغبة في تحكيم الشريعة لكن القضية الخطيرة التي أقولها إخواني هي قضية عدم وضوح الرؤية في قضاء تطبق الشريعة وعظم وضوح الرؤية هذا بتصبح المسألة عايزين نطبق عايزين نطبق عايزين نطبق عايزين نطبق ما بنستفيقش ما بنحطش إذنا يعني أنا بقولي إحنا لو نجحنا في إن إحنا نزيح قانون واحد فنغيره نقول هذا قانون مخالف القانون بتاع الزنا ده وأنا دايما نقول ده النصارى في مصر لا يقبلون هذا القانون <تصفيق> نصارى مصر عندهم من التقاليد والعادات إنه يسمحش البنت إنه تزني فما المين ذا حاطة الكلام ده وكيف نقبله؟ إحنا, إحنا, رأ... احنا انكرنا الكلام ده بقلوبنا على فكرة وانكرناه يمكن بقلسناتنا لكن بقيت هذه السلمة او السبه التشريعية موجودة بقالها قرب من مئة سنة تمام. مين يغيرها مم. ان كانش يبقى في خطوات تغيير تبدأ ب... ب بوضع اليد تحقيق المناط يعني اضع يدي على المخالفة ثم احبت عليها كده الديرة الحمرة ثم اقول البديل الناس محتاجة بديل في التحاكم والتعاول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 التقنين المصري في المراص كاتب حوالي 54 مادة كلها تدور حول الصنضات من هذه الأحكام هي دي الصورة اللي أنا بوجه فيها لكل من يتكلم باسم الدعوة ولكل من يدعو المسلمين للعودة إلى صحيح الدين اللي هي اللي أنا قلت عليها إحنا ثمرة من ثمرات الإحياء اللي بدأه, صحيح. أناس. صحيح. بدأه أناس بدأه أناس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 ويعني أرجو أن احنا نكون يعني كما قلت في عنوان بداية كان أنا في محاضرات نعم. نعم. نعم وإلا فنحن يعني نحب أن نستمع للشركة مثلاً في محاضراته المسألة لكن هنا نحن نريد أن نتناقش يعني نريد أن يكون هناك نقاش وحاول الشيخ طرح بيقول يعني كل الفصائل الإسلامية تتفق على الذي قلته لكن هذه الفصائل تختلف في الموقف اولا... هذا الذي قلت له حكم في الإسلام لا استقل بقول أحمد عشوش وليس لأحمد عشوش في هذا قول انما القول قول الدين لأن هذا لغض على الأراء تمام هناك من يمتنع عن تحكيم الشريعه الإسلامية ويحكم غيرها قانون جاهلي مستحل مستبدل فيه جزء استحلال وجزء استبدال وموافق الشريعة موافقها لأنها الشريعه وفقها اتفاقا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 انا قلت لك ما هو الفصيل الاسلامي انكار, حضرتك. إنكار؟ ما أنا حضرتك ما ما حضرتك انما هو السؤال اللي حضرتك اللي انا فهمته من كلامك دلوقتي كيف نغير هذا اه ما احنا أنا ما هنتكلم في التغيير انا هتكلم في التغيير فصائل... انت انا اسالك اين الفصائل الاسلاميه التي تقول ان انا بالبقر. حضرتك استمعت ليك وانت رفضت ان انا اسالك في الحوار لا ما انا ف خرجنا فهي... من فهي... الحوار انت دلوقتي بتطرح السؤال انا بتكلم انا بتكلم عن على كلامي ما حضرتك طب استكمل كلامك نعم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 أنا ل... انا اتكلم في حكم لانه... هو السؤال السؤال لا... السؤال ان انتي بس انتي من الساتي. انا, أنا أريد ان خلصت في... لا انا أريد اريد ان لا انا مسألة آه. ما انا بتكلم في مسألة واحدة عشي... مسألة واحد. لما انتهي منها آه. انا الآن أريد قانون مستحيل ومستبدل يعني وضعه القانون القائم انا بوصف بس انا بكلم ليه هو كفر تمام انا بتكلم ليه تمام لا خد بالك انت مستحيل قلت ان حتى موافق باطل مش كلام ده كلام الشيخ احمد شاكر ما هي كلام احمد كلام الشيخ احمد شاكر ده شيخنا في انصار السن طيب ما انا هقرا دلوقتي خلي شيخنا في انصار السنه يا, يا شيخ جمال الحج اراك اسمع لي بس, بس اسمعني الحجه في, الحج في كلام الحوار له طريقة ولا الحجه في كلام الله الحوار له طريقه الان الاغتاز ملهم بيننا في الحوار تمام أنا أتكلم وصف هذا القانون أوصفه ايه انه قانون مستحل قانون مستبدل وضعه نصراني مستعمر قام عليه النصارى في الحكم فهذا القانون كفر وقيام النصارى في القضاء باطل شرعا بالإجماع أنا لا أدفع عن هذا و... لا أنا, ب... أنا أود أن أقول بس أين إنكار الجماعات الإسلامية على ذلك أين إنكار أي جماعة فصيل الإسلام يقول إحنا عندنا الآن يا دكتور جمال لدينا مستشارين من النصارى في القضاء بتاعنا اللي ما عندناش. ده أنا عايزك شاور على فصيل الإسلام اللي أنا أنا بقول أين هو رض... أنا أنا لا أعلم فصيلا إس... تقولي لا على واحدة أنا, أنا لا أعلم فصيلا إسلامي أن أنكر ذلك وإن كان هناك من أنكر أسمع إيش يُقُصر؟ بت... أنا أنا بستدلي بالإجماع أولًا أنا أنا بستدلي أنا... أنا بستدل السؤال زينكم بس إن يعني عايزك حضرتك تكمل بحيث إن الوقت برضو هي ما يدقش يعني النهاردة لما انت بتتكلم في المسألة دي بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام الشيخ الدكتور جمال بيقول لك ابتداءا احنا مش مختلفين على ان القوانين الموجودة دي قوانين كفر كفر, كفر. لا, لا. لا. لا. أنا أنا بقول لك أنا دي لا دي انا طب سامحني سامحني سمع بس انا عايز تكلم غير ان هذا القانون كفر انا دي مساله مهمه لم يختلف واحد من العاملين في الدعوة انا بقول واحد بس سواء اخوان سلفية أنصار سنة جمعيه شرعية علماء في مصر في خارج مصر لم يقل واحد ان ده يجوز يجوز كفصيل انا بتكلم على فصيل لم يقل اي فصيل من الفصائل ان ده يوافق الاسلام او ان ده مش كفر بل أحيان. اسمعني بقى عشان انا عايز ارد على حضرتك حضرتك بتسال ايوه ما احنا بقى الكتب اللي حضرتك استقيت منها زي ما قلت لي انا معايا فتوى الشيخ احمد شاكر مش ده احد العلماء مش ده احد الفصائل لما لما يجي الدكتور جمال بيقول انا عملت رساله دكتوراه بتاعتي في واحد 2 ثلاثة انا واحد شرعي خلاص كده انا واحد من الناس مثلا بتعرض لشرح كتب نعم. في العقيدة انت بقالك بتعرض لمسألة تحكيم الشريعة الشيخ ابن عثيمين له كلام في تحكيم الشريعة ابن باز الكتب اللي نعم. موجودة في مؤلفات نعم. العقيدة كلها بيتكلم كل عن الفتاوى انا هقول لي بس حضرتك مم. على حاجة اصل الشيوخ دول هم رموز الفصائل نعم. اللي احنا بنتكلم عليها لا نختلف على ذلك على الفصيل انا لدي الآن احزاب ال... سياسيه لها برامج تحدد موقفها اقول أبو أبو كده كده انت حضرتك سأسمعك. نعم حضرتك صح عايز صح من القانون ومن القضاء لدي برامج, برامج. ومعي البرنامج طب. البرنامج مكتوب فيه, فيه. سياده القانون واحترام القضاء وقال <تصفيق> <القضاء. تصفيق> بقول شيخنا الشيخ احمد شاكر فهم يردون عليك باسماء الشايخ لا ما فيش راض ولا حضراتنا عليك بيضون ولكن نستمع اسماني شكره نشخالاب معذرة نريد يعني أن نحدد نقطة الخلاف بدقة لأن ن... شاء الله والله علي أه... نعم نعم أنا على هذا مش تحتفظ لا لحد الآن نعم أصله الشيخ أحمد يعني أشار إلى نقطة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 القانون الموافق للشريعة الإسلامية لا يعتد به لأنه لم يستمد شرعيته من بالشريعة. الخضوع لشريعة الله عز وجل إنما استمد شرعيته من الخضوع للأغلبية التي قد توافق عليه او لا توافق عليه. يعني السؤال. القوانين الغربية. نعم. السؤال, يعني السؤال لما أقولك لما أقولك قانون المراصين. لا المراص هذا مسألة. قانون ولا قانون. شارع شارع نعم, نعم. نعم. لا. انظر يا دكتور جمال لو انه امتنع الطائفة عن شريعة واحدة من شرائع الاسلام ظاهرة لا حكم. أنا أقول سؤال محايد. ليست المسألة بكلها ونقطة. عشان أنا أولًا أنا قلت كلمة حركت لسمعي في الاول قلت كلمة القانون دي اسم اسمه إيه. بغض النظر انا أتكلم عن الق... عن القانون القائل إذا ونت إذا ونت الشخصية يدخل في اطار ده ده في ده يدخل استوى... ده ده قانون خاص في في الدوائر الشرعية انت درست نحن... نعم درست القانون في الدوائر الشرعية القانون لا ما هو قانون في اطار هو قانون قانون قانون قانون قانون قانون قانون هذا لا ينسحب على المدني انت قلت أن المدني أكثر موافق المدني أكثر مخالف وأنا سطيع أأتي بمئات الأمثلة الآن في القانون المدني القانون الجنائي أنا مخالف الدول العام مخالف الدول الخاص مخالف وكذلك القانون التجاري قمة المخالفة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 قال ان الكلام ده كفر وبعدين لما جيت ارد عليك رح تقلتلي اصل البرامج السياسية اللي موجودة للأحزاب وبرامج السياسية اللي موجودة للأحزاب كلام ده من بعد الثورة انا بكلمك الان عشان بس من ايه من شتتش نفسنا انت بتقول لي مين من الفصائل هل طذكم اسم اسم يا اسماء الشيوخ الذين انكروا على القانون وقالوا ان القانون لي. كفر والمؤسسات القائمة عليهم مؤسسات كفرية. أنت لو ذكرت لي الأسماء أنا سأسلم. اسمعني, اسمعني ما لم تذكر لي اسماء الشيخ. فلان الشيخ. أنا الآن, الان أنت انا أنا أحمد عاشوش أقول أن هذا القانون كافر وأقولها عن ملء فمي وعن حقيقة اعتقادي. لا أقولها لا أقولها تسرعا ولا جزافا ولا ولست الأملا الخوارج لأن للخوارج مذهب معروف. أنا بس. الآن سني أتكلم عن المذهب السني وأنقل أقوال العلماء وأنقل الإجماعات. هذا القانون المستحل المستبدل أنا أعلن الأمه ووضح لكل المشاهدين أن هذا القانون كافر. القانون الذي يبيح للأب أن يأتي ابنته. قانون كافر لأنه يحارب الله ورسوله ويحارب عباد الله ومن يقوم, ويشيع ومن يقوم عليه ومن يقوم عليه طيب ومن راضيا به حكم حكمه اذا ارتضى هذا الواقع وإذا ارتضى هذه الاحكام القائم عليه سناتي لتفصيله انا لا اتكلم عن القانون سأتكلم عن القائم طيب القانون تمام في, في, في القانون اتكلم عن القانون أين القانون الذي يبيح للرجل أن يأتي ابنته طيب نعم اعطيك انا سمعت حضرتك اللي انت قريته طيب طب ده اي سياد حكم اللي انت قايلوه لا مجرم دكتور طب أنا سؤال على فكرة ما أقوله يا اس... دكتور جمال يا اخ والله لا ناظر ولا اسمع لا ناظر براحتك اسمعني, اسمعني أنا هل في حكم في الشريعه الإسلامية لهذه المسألة؟ نعم اللي هو القتل الحكم فين أين الحكم زين المحارم أين الحكم القتل يا لا لا أي نص نص نص نص من وقع على ذات محرم فاقتلوه وان كان الحديث فيه نظر نعم وعليه, فيه لا وعليه, فيه لا وعليه, لا فيه وعليه العمل لا, لا, لا مش عليه العمل ان اسمعني يا دكتور لا, لا تبيحه تبيح تبيح. ما تقول غير صحيح هذا القانون هذا انت ان كان, كان ليس لو في الاسلام هذا ان كان ليس لو في الاسلام عقوبه بل له في الاسلام يكون الحوادث لا يمكن لا يمكن تفسير هذا القياس ليه على العدل افضل من الزنا انا عايز القانون ده جريمه جريمتين زنا ودينا محارم كيف بس القانون يعني إيه طب القانون يعني يعني مواد بتيجي توضع وتفرض تحل الحرام؟ أنا بقول يعني دي قانون دي. يعني إيه؟ تعريف القانون مواد نصوص بتقول هذا يجوز وهذا لا يجوز، هذا حلال هذا حرام هذا باطل هذا واجب وتفرض هو ده القانون م. ما فهمك الشرعي اللي رجل يأتي بمثل يعني إيه؟ هو ده؟ هل تفهمه إيه؟ أنا أريد أنا... أن أقرر إن أنا بقى لك أنه أنت تفصيلك أن القانون بيويح هذا اقول لك لا ما مادة ماده هذا لا لا ازاي عدم التجريم أص... عدم التجريم إباحة لان غير ما المجرم ما مباح ما هذا بالإجماع مع القضمين والعقلاء أنا واللغويين لا ازاي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نص لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نص شرعي الزنا حكم الزنا ده مش شرعي يا حكم الزنا ولا حكم الزنا المحارم والد ما هو جريم ده جريمتين في بعض يا دكتور جمال يا انت بساز... طب حلقة مبرزة هناك زنا وزيدت الامر انه مع ما هو دكتور ان احنا مش عارفين نحط دكتور على بس دكتور دكتور دكتور جمال وانا وانا معزين دكتور جمال انا, أنا بسالك بس بس بس بس يا دكتور حكم إلا الا في الشعبه مباظ ماذا تقول نحن نريد ان نصل للفصل <تصفح> نريد عايز تفهم محرم لو عايز تفهم ماذا أقول فهمك ماذا أقول قل الزنا حرام بإجماع نعم. أهل العلم آه. ونصف القرآن القضاء وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يا دخل دول جمال لو سمحت أستاذنا حضرك صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الشيء رحمد إحنا بنقول حوار هادئ نتكلم في نقشات ونتمنى أن يكون الحوار له هدف بمعنى لا إحنا بنقول مش منظرة بنتكلم في حوار هادئ في حوار جميل بنطرح بعض القضايا ونتكلم فيها ولكن ولكن احنا الهدف ان يبقى في محور بنتكلم فيه لا, لا, لا نريد أن نتفرع من هذا المحور إلى عناصر كثيرة لا. ولكن عشان بس الناس اللي قدامنا ومشاهدينا وأحبابنا يفهموا احنا بنتكلم فيه وعاوزين نوصل ليه مش عايزين الأمور تتفرع حضرتك ذكرته قلت أن القانون القائم كفر ومن يقوم عليه أيضا ا لهم لهم هذا الحكم لم بعض بعد. مفصل. مفصل. طب قال قانون قال قانون كانت مش كان دي حاجه يا شيخ علاء انا قلت ايه عشان يبقى صراحه يعني نحن نسجل الاتفاق والاختلافات اه مثلا الاستاذ ملهم اجمل قال أن القانون كفر آه. فهل احد يختلف على ذلك القانون الوضعيه أنا أقول لك أطمع خلاص. إن أطلع أنا أنا راح راح. مع هذه. يبقى ما ننتقل ما دخلنا جينا في المسألة. حتى لا نحدث خلافاً داخل. أنا أنا بس أودي إن أنا أقول كلمتين بعد سبحان الله. تفضل الشيء الأولاني يا شيخ أحمد. ليس الشيخ أحمد عشوش أو السلفيين الجهادية هم اللي بيدفعوا عن الشريعة والباقي. تكلمي بس تفضل تفضل. اللي نتكلم اللي بيدفع عن الشريعة إحنا بكم بيجينا أسئلة أنا ولا غيري ومش عارف إيه. الحكم العمل في المحاماه ايه بنسأل الكلام ده ليه حكم العمل في النيابه ايه حكم العمل في القضاء ايه وكنا بنفتي فتاوى وبنقول بناء على الكلام ده حكم دخول مجلس الشعب ايه عشان التشريعات اللي موجوده وكل الكلام ده والشيخ أحمد بيقول ايه مين اللي كان بيقول مين اللي كان بيقول لا ده ظلم ما كده الشيء انا اوضح الكلام اللي انا عايز اقوله ما تقول الكلمتين دول لا الفصائل كلها قايمه وعملها تتكلم على مسألة تحكيم الشريعة تحكيم الشريعة تحكيم الشريعة تحكيم ما لغاية ما حتى بعد الثورة بدأ يقول للناس الحقه هيقطعوا قديةكم الحقه هيقطعوا دينكم الحقه هيقطعوا من أخيركم الحقه هيعملوا كذا وهيعملوا كذا كل الكلام ده ليه لإن الفصائل بدأت تتكلم على تحكيم الشريعة وبدأنا في القنوات في, في المساجد مع يعني الناس ما راحتش تشجع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 مباح هيبقى مباح مم. يبقى يجوز كذا ويجوز كذا وياكل يجوز كذا فبدات اساله سؤال قلت له يا شيخ أحمد في فرق بين ان تبقى مادة في القانون والاباحه ان في مادة في القانون بتقول يباح وكذا يباح مثلا وفي فرق بين انها يكون مسكوت عنها ولا مفيش فرق هو راح خدها على طول مم. لا ليس اسمعني اسمعني راح قايل ايه الاثنين ايه في النهاية مودي ايه مودي واحد يعني سواء منصوص عليها او انها ما ذكرتش واحد دكتور نعم. جمال دكتور جمال بيقول له ايه بيقول له طب انا في زنا المحارم كقضيه خدت بالك قضية موجود عندي فيها نص في القرآن او نص في سنه النبي عليه الصلاه والسلام عايز يقول له ليس كل مسكوت عنه في القانون معناه يبقى مباح انما في مسكوت عنه في القانون يخرج بحكم مباح زي ما انت بتقول وفي مسكوت عنه في القانون لكن هنبدا نلحقه مثال ايه زي الزنا ضربت مثال بالايه دلوقتي زنا المحارم هل هو عندي نص الجواب بملء الفم على الشاشات وقدامك يا عم الشيخ احمد ما فهوش نص يقول لي حده ايه فبدا جمهور الفقهاء سمعني يا شيخ احمد سمعك سمعك. جمهور سمعك. جمهور الفقهاء بيقولوا ان حد زنا المحارم كحد الزنا العاد انا بقول ده كلام مين جمهور الفقهاء انا اسمعني من اسمعني شافعية حنبلة أحناف مالكية رواية عند الحنابلة وبعض العلماء وهي ما يميل إليه القلب أنا واحد من الناس لما بجأتكلم في الكلمة دي بروح آيل زنا المحارم الصحيح من قولي العلماء في إن حد في الشريعة الإسلامية القتل أنا قلت له بجمهور الفقهاء بيقول كذب طب جبت الكلام ده من اسمعني بقى يا شيخ أحمد بجيبه قال الله في القرآن ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيله فوصف الزنا كوصف اثنين فاحشة وساء سبيل لكن لما جا عندنا الزنا المحارم محارم موصوفش اثنين قالوا ولا تنكحو ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد سالت إنه كان فاحشة ومقت وساء سبيل فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فحين ما زاد الوصف يزداد الحكم بالزيادة الايه بالزيادة الوصف فلما نيجي نقول ما تيجيش أقول ايه فالشيخ جمال أصله بيقولك ايه في فرق بين المسكوت عنه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 خدت بالك هو إيه؟ نقطة انت ذكرتها وانا عايزك تدخل فيها نعم. اللي هي إيه؟ قضيتنا الان مش في القانون المخالف للشريعة وان التشريع والدخول في تشريع بان انا حل الحرام او العكس ده حكم كفر خدت بالك الكلام ده انا بحكم ما زلت على وصف صح كده انا مش بتكلم الان معك على وصف يا شيخ احمد انا بتكلم على, إيه؟ على احكام انت بتنزلها اتكلمنا القانون ده مسطر معايا في ورق اوه حبة حبر وورق ايه يا قانون يا كافر يا قانون اللي بتخلي في الإسلام انا عايز اللي بعد كده صح مش عايز دي انا عايز دلوقتي في قاضي عندي في قاضي نحن. عندي عايزك تحكم عليه في ولي امر عندي لا عايزك تحكم عليه ليه ليه؟, ليه اسمعني يا شيخ أحمد علشان الناس دي بناء على اعتقادك انت هتتصرف معاها نعم. وده اللي هيفرق بيني وبينك في بعض المسائل نعم. اللي هو ايه ان انا معتقد زي زيك بالظبط لكن بنيجي نختلف أنا وأنت في إيه؟ ممكن نيجي نختلف في عين شخص موجود أو في عين نظام موجود كأفراد مش, ك... مش كلام مسطر بقى كأفراد خدت بالك ممكن نيجي نختلف هنتعامل ازاي مع الفرض ده والله احنا الجماعات الإسلامية دي لما شافت الواقع ده كلهم هبوا عشان يغيروا الواقع يرجعوا للشريعة الاسلامية ما مش قمتش جونا... الإخوان المسلمين ولا جمعية شرعية ولا أنصار صنة ولا غيرهم إلا عشان يخلوا الواقع ده موافق للشريعة موافق. مش... بس اختلفت الكيفيات وكل واحد منهم عنده تصور من الادله الشرعيه اللي موجود فيها كتابه وايه وسنه <تصفيق> الشيخ احمد بيروح قايل لي جه يقول لي ايه يقول لي انا عندي حكم مش حكم احمد عشوش عندي حكم شرعي لا يخالف انا عايزك دلوقتي تطرع علينا الحكم الشرعي الذي لا يخالف عشان نشوف هل هو من القطع الذي لا يخالف نعم وينبغي الجميع يرد إليه والغير مخالف خصوصا ان انت عمال تذكر لي كلمتين وانا هقفلك وهنقشق كلمة مستحيل ومستبدل مستحيل ومستبدل خدت بالك انا اود وانا اتنقش معك فيها, لا أنا أنا فيها. لكن اود اتنقش معك فيها اتنقش معك فيها نعم اتفضل احنا بقالنا ساعه تقريبا بنتجادل في المتفق عليه تمام ده اللي انا عاوز أقولك ندخل بس ندخل في, لا في لا لا بقى بقى لا لا اريد انا اريد ان اريد ان هذه مقدمات يبنى عليها اللي بعدها يا خلاف انا اود اود ان ان اقرر ان في القانون الاستحلال هما هما بتفكروا على انه كله مستن الكل مصدق على ذلك الصعب لا لا والله كل واحد انت تكلمت اكثر مني كتير يعني أحنا انا في محلش. على <تصفيق> انا, أنا أعرف أو بس الشيخ جمال عايز دقيقه وانا الصاحب اللي حضرتك اتفضل يا دكتور جمال عشان بس اتفضل يا استاذنا اتفضل اتفضل يا وشوف انت خدت كام دقيقه اتفضل الامر الثاني شوف انت قطعتني انا قطعتك ولا لا انا لم لم اندس الشيخ فؤاد بتتكلم وانت ما تمام ولا ايه يا اسطى انت قطعتني اتفضل اتفضل حضرتك يعني لا في الاول لا طيب انا قطعت لما ده أنا انا بقول يا اخوانا اذا كنا احنا مش قادرين نوصف القضيه اللي احنا متفقين عليها مش قادرين نوصفها ليه لان احنا ما زالنا علينا موضوع علمي مهم جدا اللي هي تحقيق المناط فبنتهم بعض في قضايا احنا متفقين فيها وبعدين اقعد اقول كل الفصائل الاسلاميه طب ما تقول الفصيل الفلاني بيقول كذا وعين تروح داخل تقول لا اعملوا احزاب انا ماليش دعوه يخ... ش... يا جمال انا يا جمال أنا يعني احييك لكن اود منك ان تقول ان القانون القائم كفر اتق الله وغيره انا ذلك تقول للدكتور هو لا يختلف ده وأنت في السجن نعم بقول ده ولا حرصت وانا حرص في مقالات على الإنترنت عشان يرجع اي نعم نعم فهم؟ لما تقولي لا تقول يقول قول انا عايزك وليس وليس لا, لا أنا أنا شرح لك شرح اقول لك هذا ينبغي يا, يا, يا شيخ علاء أنا ينبغي أن يعلم الفرق بين المنهلين والقائمين على النظام والقضاء ان القانون كفر هذه رسالتك انت هذه بتسالف دكتور جمال لا تجبر أحدا أن ياكل هذا يا شيخ لا, لا. لا. تجبر لا. أحدا الإسلام يجبره الاسلام يجبره لايه هذه نصيحة لهؤلاء لو علموا ربما كان أفضل رسالتك وصلت واثرت أنا استاذن من حضرتك واستاذن من شيخ الدكتور جمال يعني نستمع إلى الشيخ, الشيخ الجلال من أجل يتكلم طبعا. نريد الأمور المختلفة طبعا. نريد المختلف في الحقيقة أود في نقاط محددة آه. في نقاط محددة وسريعة إلى الشيخ آه. جلال. آه. ولكن قبل أن أدخل إلى النقاط الإشكائية يعني أو موض من خلاف كما لا. أرى يعني تعقيب سريع على بس كلام كان ذكره الشيخ أحمد عشوش لما قال أن هناك إجماع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 يعني ندعو الدكتور جمال أن يتراجع عم لله سبحانه وتعالى وسام باللاد الرحمة الله كان يمثل الخوارج أي من ابو أبو مصعب الزرقاوي أبو يحيى الليبي أو الليس الليبي كل هؤلاء الذين هاجروا في سبيل الله عز وجل وجادوا بأمفسهم وأموالهم يقال علم أنهم يمثلون من الخوارج لماذا لا لأنهم يتصدون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 عندما تعرض لذكر تعريف الطاغوت قال القوانين تواغيت وواضعوها ومروجوها تواغيت هذا كلام الشيخ حمد الفقي هل أحد ينكره؟ لا والقضية يعني لا نريد إيه فالكل القضية خطيرة فيها إجماعات الحفظ ابن كثير قال من ترك الشرع المحكم المنزل على محمد ابن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم لغيره من الشرائع منسوخة الكفار، فكيف بمن تحاكم للجاس وقدم عليه من فعل ذلك كفرة بإجماع المسلمين الشيخ جلال؟ سؤال مباشر، من ولي الأمر عندكم؟ ولي الأمر؟ لا لا لا يا شباب. بس جلال واحدة واحدة على الشيخ. امتى تنظر؟ لا لا لا نحن نصلح. نحن لا ننتقى من القضية. نحن الآن نفس القضية. نحن الآن في قضية الطعن. نحن نحن نحن أنا كنت أتحدث عن الشيخ. نحن الان نتكلم في حكم القوانين الوضعيه و نظرتنا نحن الى القارنه الوضعيه تمام. وحكمنا بس لو سمح ما هنعذبش بس هو هو بيكمل بس نفس الاطار طب نريد أن نستمع للشيخ جلال سي الشيخ أحمد الله يكرمه سيكمل فضل, فضل الموضوع الشجره الشيخ, الشيخ جلال خرج ولا ما خرجش لا ما خرجش امال ايه الكلام ده جنبي والجهوري ده وهو بيوجه الشيخ بيوجه نصيحه اه سؤاله ادي هليك نصيحه تفضل. هذه خارج, خارج الموضوع. لا خارج, خارج الموضوع. كمل الله نعم تفضل. فأنا أرى إن من نقاط الخلاف في الشكل تحدث الخلاف وتجعل مثلا السلفية الجهادية تتميز عن غيرها في هذا الطرح. نعم طالب طلبنا. إحنا لو نزلنا إلى الواقع العملي نجد مثل. أنظر معزرا اليوم نجد جمعة الإخوان المسلمين على أرض الواقع ترتكب أشياء كثيرة مخالفة لأحكام الشريع الإسلامي مثل.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 لأنه اقترض من بنك الاستثمار. ووقفه كفا الشغلة هذي بس في جزئية بعد إذن حضرتك. الجزئية الآن دعنا من من من جماعة الإخوان المسلمين لأن ارتضت العمل السياسي والدخول إلى حلب بالصراع. بناء, بناءً, لا. بناء ما على بناء على القانون القائم. فالقانون القائم بمجمله كفر. ها. فنحن لا نتكلم في التفاصيل. نحن نريد أن نتكلم نعم نتكلم. لكننا نريد أن نتكلم في أصل المسألة. أصل المسألة أن القانون القائم نحن مشاكله شو رحمة. الشيخ جلال لم يستكمل كلامه. أنا فقط أريد أن أوضح جزئية. هو كلامه واضح. مع الشيخ جلال. ما هو كلامه بس عشان كلامه أريد. لابد أن الدكتور جمال يرد عليه على. الكلام. ما يرد رفضه. جلال عشان رفض المطاح. لا شيء. أنا أتكلم بس في جزئية محددة. إتفاد. إني قضيتنا الأساسية لا هو الشيخ جلال يريد أن يعطي أمثلة للبيان. لكن نحن القضية الأساسية في إجمالية القانون هل القائم يرتضي بالشريعة أم بالقانون الواضعي؟ هذا سؤال مهم. أنا الآن من هذا المنبر.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 نحن نريد جواب محدد انا اطرح هذه الأسئلة على هذه الجماعات وعلى هذه المؤسسات طيب. واريد منها اجابه واريد منها اجابه عن في في ما, في ما في طيب. طيب. طيب. الدكتور عمر سليمان الاشقر على يقول بس عشان حتى لا نخرج من الاطار اللي نتكلم فيه مش هنخرج يكون هناك نقاشا مستوى الاقتراف و... لا لا انت تريد ان تدفعنا لاتجاه معين الشيخ لا انا انا, أنا, أنا, لا أنا ادفع الى جهه محدده قضيتي التي يتم اجلها اتركك تدفع بص يا لا المدير اللي قايس الشيخ احمد هذا ليس دفع هذا اللقاء ونريد ان نوصل برساله معينه لمشايخنا الكرام نتكلم في امر معين الشيخ جلال يتكلم في جزئيه معينه تريد أن تخرجنا منها وتدفعنا الاتجاه اخر لا لا نريد ذلك عبد الله فكرت اسئله طرحت اسئله يرد عليها الشيخ علاء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 نستجيب ونتحاكم لشرعة ربنا فرض على وتعالى ده ما فيش خير لأحد إذا كنا جميعا متفقين كده إزاي بقى وفي أولياء أمور موجودة زي مثلا حسن مبارك لما كان موجود إزاي وهو كان فرض علينا الأحكام الوضعية دي وإنت بتقولي الأحكام الوضعية دي كفر إزاي تقولي أن الخروج عليه يبقى إيه نعم يبقى اللي يخرج عليه يبقى من الخوارج مم. أنت واخد بالك دي النقطة اللي احنا كنا بنتكلم عليها ليه لان احنا بنصنف من يعرين لا لا لا من يعرين يعني دي مهمة. انت دلوقتي قلت ايه فضلت انا أقول لك مسكت الـ الـ الـ الكتاب ده ولا الكيشكول ده ورحت قايل لك ايه نقول الكفر الماده دي والماده دي والماده دي مخالفه للاسلام ودي كفر لغايه النهارده ما على الأعيان هو الدكتور جمال قال ان حسن مبارك كافر وبناء عليه رح مرتب ما خلاص بقى قال كافر ما انت بتقول القانون الوضعي ايه كفر وحسن مبارك بيعملنا بالحديد والنار ويلزمنا بهذا بناء على ذلك يبقى حسن مبارك مرتد وكافر يبقى اللي يخرج عليه خارج على إيه؟ على كافر دكتور جمال خد بالك الدكتور جمال ما قالش كده يعني انا ان يعني انت دلوقتي بتقول اذا كنت بتقول ان القانون الوضعي ده كفر يبقى زي اللي يخرج على ولاته الامور يبقى من الخوارج أنا لسه عندي اللي يخرج على ولاة الأمور دي أنا لسه عندي حكم ولي الأمر ده إيه لا هو معذرة بس ووصف الإخوة بقوله ما خوارج اسمعني يا بس أنا هقولك دلوقتي على حاجة دلوقتي. ممكن احنا خصة من في الدكتور جمال لكن أنا عايز أقول إيه دلوقتي عايز أقول إن إنت سحبتنا سحبتنا دلوقتي ولما جاء أستاذ مولهم يقول إيه هو أنت بتقول على إن المؤسسة والنظام ده كفر واللي موجودين فيه كفر قال لا ده إحنا لسه مفصلنش في القائمين منين إحنا لسه مفصلنش في القائمين وإنت خلتني بمجرد إن أنا حكمت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 وبين الفعل والفعل ممكن إنسان يقول قولة كفر، نحن ممكن اسمع، ممكن يقول قولة كفر أو يفعل فعل لا كفر، بالك ولا يكون إيه ولا يكون كافرا، يبقى أنا كنت عايز منك تروح تابع سؤالك بسؤال وهو إيه قبل ما تقول لنا التوجيه ده، وهو إنت قلته ان الحكم القانوني الوضع ده كفر، طيب ما حكم الذي يلزم به؟ إي حكم ولي الأمر إي حكم وجه. كذا إي حكم جليل نعم, نعم نعم نعم فضل أنا بحكي لك فضل, ال... أنا فضل. ب... ليه؟ بقى. لأن أنا بحكي لك الوضع المفروض كنت تقول لي كده قبل ما تهجم تقع... عليا بالكلمتين دوله وبعدين أنا عايزك ترجع لكلام الشيخ حامد الفقي إنه قال إن اللي يحكم بالقوانين دي طواغيط واللي ينشرها طواغيط واللي كذا طواغيط على فكرة كلمة طاغوت دي في الشريعة الإسلامية لا تستخدم على كلمة كفر فقط وفي فرق بين ان أنا حق احكم برضو على فعل واننا حكم على افراد بعينة يعني هل اسمعني اسمعني في اسمعني مسلا بقولك نعم. أنا, انا بقول ايه ان الطغوت في المصطلح الشرعي يعني كلمة كفر احيانا وممكن يطلق كلمة طغوت على غير الكفر في الشريعة الاسلامية واضرب لك امثلة من الشريعة واقوال العلماء اسمعني نعم. لما عشان, علامة عشان, علامة عشان, نعم. نعم. نعم. عشان لما تيجي تتعرضني اصلا هو جاب كلمة اي توضيح. يعني التوضيح. يعني لها عندي إيه. توضيح مشي حلال. علي. توضير عليه. التوضير ليها إيه؟ أكثر من تفصيل. خد تبالك. الآن الشيخ حمد الفقي سمى المروجين واللي واللي يسمونه توضير. هل أستطيع إن أنا أقول إن الشيخ حمد الفقي كان يخرج هؤلاء من دائرة الإسلام بأعينهم؟ استطيع ان انا اقول كده انا ما البراه البراه في التفاصيل ان شاء الله يا شيخ انا باعرض سؤال الشيخ أحمد انا بعرض عليه سؤال الشيخ بريد اارجو انا اتسع ساربك يا دكتور جمال هو يطرح والشيخ بيطرح لك اسئلة انا على قضية اتفضل انا عايز ارودت على التهمه الشيخ ينتهي او جمال انا, فضل أنا فضل عايز فضل عايز. انا عايز والله العظيم قاعدين احنا هنبتغي مين لامن الدوله موجوده ولا حد موجود والله, والله العظيم ان انا ابتغي لله سبحانه وتعالى مش عايزين الا عشان خاطر انا ف... التوصيف اللي انت بتذكره لي ما زلت بتذكر لي وكلام ابني كثير إن من حكم كذا وفعل كذا فهو كافر باجماع المسلمين ما زلنا نشوف جالب بالكلام نذهب الى النقطه الثالث الفرق بين كفر العموم والمعين وسكوت جمهورنا لا الله بنمشي ف... أنا... ف... ف... أنا أنا عارف شيء على عاوز يقول ووبعدين اللي لذلك اللي ذلك إننا لذلك... عاوز, عاوز نقول لذلك... إن إيه إذا كنا بنفر بين الفعل إيه والفاعل وبنالقول والقائل مم. كل الكلام اللي أنت بتقبولي بتقبولي عن إيه عن فعل ولا فاعل لا عن فعل وفعل, وفعل. وفعل. وفعل. اصبروا بس على إيه إلا لما نقول عن فعل وفاعل لما نيجي نقول عن فعل وفاعل يبقى معنا كذا من فعل هذا يكفر يبقى الفعل لدينا ففر. تفصيل استاذ علي أصبر لا ضمن بما تصور عليه نحن لدينا تفصيل ممكن أن انت تفصيل. تفصيل. ما تقول لي ايه دلوقتي اطرح سؤال واجيبك انا عليك انت بتقول ايه اه. بقولك الفعل ده على الفعل ولا على الفاعل رحت قلت لي على الفعل والفاعل نعم في هذه القضيه تحديدا أنا بتكلم على القضية دي تحديدا الف... يا على... يا أنا انا انا عن امثال حسن مبارك انا بسال سؤال يا شيخ احمد العنسوش يا شيخ السنم اسمعني أنا هجيب لك كلام شيخ الإسلام. بس أنا أقول والله العظيم أنا قرأت العبارة اللي أنت بتقولها وجبها لك دلوقتي بس أضرب عيني على, عايز علي. أنا عايز نفسي. أنا لا أصلاً أصلاً قرأت العبارة اللي أنت بتقولها علشان شنو كلمة الإيه؟ قلتها أنت من ضمن الكلام إني منسوق شريعة والكلام في كلامك الأول. نعم. أنا عايز أقول إيه أنا عايز أقول إيه عايز أقول هل كلام العلماء دول بيتكلموا عن الفعل والفاعل والفاعل معن ولا بيتكلموا عن الفعل ثم الفاعل يحتاج من نينة إلى تفصيل فممكن صاحب هذا الفعل ينطبق عليه هذا الوصف أو قد لا ينطبق عليه هذا الوصف هل يترى هاخذها على الحكم والفاعل بإطلاق ولا بنقول في الفعل بإطلاق وفي الفاعل تفصيل ده كلامي تقوله ايه على الفعل بإطلاق على الفاعل على الفاعل بإطلاق قبل الإجابة قبل إجابة. شجع وفني. سهلة ومجربة ومهذبة. أنا جيب بالتفصيل أشيء. خدت بالك. آه؟ آه. سنجيب جيب بالتفصيل. هتجيب إذا كنت حالك. هتجيب بالتفصيل يا سزم ولا؟ إذا كنت مم. بتجيب بالتفصيل ده الكلام اللي أنا كنت أعمله قلوا في الأول. اللي هو إيه؟ إني في فرق بين إن الدكتور جمال حكم على الفعل فحكم على القانون وفي فرق إني يحكم على الفاعل. فإن كنت بتقوله في الفاعل بالتفصيل والشيخ أحمد عشش دلوقتي بيقول إيه أنا بوجه للإخوان بوجه للسلفيين.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 فإن كنت لسه بتوجه لهم سؤال ومش عارف اجوبتهم ولا عارف اجابه الجيش هيقول لك إيه. ايه ولا عارف اجابه الشرطه هتقول لك ايه ولا عارف اجابه اخوان هتقول ايه ولا رئيس هيقول لك ايه ولا سلفيه سياسيين ده أنا على الافتراض يعني ولا اخوان هيقولوا لك ايه يبقى الى الان ينبغي عليك ان انت تعمل ايه بالنسبه للفاعل على بال ما تستفصل على بال ما تستفصل اسمعني يا شيخ أحمد وبعد ما كمل كلام بقى عايز تقوله طبعًا. على بال ما تستفصل ليه؟ لان انت لسه قايل لي دلوقتي أنا بفرق بقول بحكم على الفعل ده حاجة بإفواق طب على الفعل قلت لي بفصل طيب التفصيل ده مستني ايه التفصيل ده عشان عندك حاجه اسمها اقامه حجه وحاجه عندك اسمها انتفاء موانع طيب انت هتقام الحجه وانت انتفي الموانع وانت لسه الناس بتسالها لسه بتستفسرها الان وبتقول لها كلمتين لذلك احنا عايزين ندخل الان في لب القضيه وهي احنا اتفقنا على ان القوانين الوضعية المخالفه لشريعه الاسلام هذه كفر الان من يفعلها وكيفية التعامل معاهم ونتعامل معاهم ازاي ده اللي احنا عايزين ناخد فيه لان ممكن تيجي تحكم انت على الفعل بحكم انا احكم بحكم مغير وقولك تعالى انت جبت الحكم ده منين انا احكم بحكم تقولي انت جبت الحكم ده منين ممكن احكم على انه كافر خلاص كده وان دول كفر وبالرغم من كده لا جواز ان احنا نخرج لوجود عندي مفسده ايه لوجود عندي مفسده اعظم انا عل عندي ضوابط مم. انت ممكن تقولي ما عنديش حاجه اسمها انت عم ما عنديش حاجة اسمها مصالح ومفاسد مثلا تيجي تقولي كده او انت بمقدر المسألة غلط يبقى احنا هنقعد نتفاهم في هذه في هذه الضوابط لا ضي... لا ضي... اتفقنا دكتور جمال كان عايز على الشيخ, الشيخ جلال بس نعم نعم نعم نعم نعم نعم الشيخ نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم والسياسة الشرعية أيوة. عند شيوخ جماعة انصار السنة المحمدية أيوة. لمؤلفه الشيخ عادل السعي. ما أنا أقول حضرتك كتاب والناس عارفين. وحضرتك العباره دي مثبتة فيها مش الكتاب. اللي هي إبنه. اللي يا حضرتك بتعتقد أن وذكرت صراحة أن القاعدة بتمثل مناجل الخوارج أنا قلت كده صراحة. طيب. طب بالله عليك. لا لا لا. لا, لا, لا الكتاب معنا. الكتاب الكتاب معنا. بسم الله. بسم الله يري الدكتور جمال ليه احنا اه اه بيكو الدكتور جمال انا لما انا قاعد اسمع لك التفصيل واسمع منك التفصيل و ان الدكتور جمال يرد تفضلوا على ما احضر النص طيب على بال ما يجيب النص حضرتك هتعلق بحاجه ولا نص لا القضيه الاجتزاء من النصوص قضيه خطيره و... وقضي... وفي وفيه قضيه ثانيه اخطر انني اعمل استشهد باقوال اهل العلم واراء اهل العلم المعتبرين ثم اخرج عليهم هم فيما قالوا في المساله يعني اهل العلم يعني الشيخ عامل فيه ايه كلام الشيخ ذكرنا له كلام الشيخ الإسلام الدمية نذكر له عشرات النصوص والمسائل في هذه المسألة طيب هو السؤال ماذا كان يؤصل هؤلاء في هذه المسألة أحمد شاكر عاش في, في في ظل حكم الملك وقبل الملك من أعمل خيريوي وعاش فترة في حكم عبد النصر السؤال, السؤال هو قال هؤلاء تفرجوا بالخروج عليهم نعم قال ولا قال إيه؟ قالوا طب حتى لا نتفرع يا دكتور جمال مع المص قل قل النص النص يقول الدكتور جمال مركبي لماذا نجد أصحاب البدعة والضلاله من هذه الأمة من حملت لواء التكفير من الخوارج والروافض يرفعون راية الجهاد في سبيل الله والأمة في سبات عميق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 وماذا يفعل أصحاب الضمائر الحية من هذه الأمة أمام هذه الحالة من الضعف والتردي سواء سوى أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيد ويعلق تكمل تكمل ويعلق فضلت الشيخ عادل السيد على كلمة الدكتور جمال المرجبي بقوله هذا بيان لموقف الشيخ من تنظيم القاعدة والحكم عليه بأن يمثل منهج الخوارج وهذا التعليق كتبته ليتنبه من لم يتنبه إلى منهج جماعة أنصار السنة في الرد على المخالفين وبيان بعدهم عن مذهب أهل السنة والجماعة كتاب الحاكمية. عنوان المقال بقى عايز الصفحة كده واحد عنوان المقال. والله حضرت. عنوان مقال. أنا أنت لا, مش لا, أنا لا لا مش مقال. لا مش, مش مقال. لا مقال. جاي من المقال من الأول مقال. مقال يا دكتور كتاب الحاكميه منزل لي مجموعه مقالات ما, ما انا بقول لك جبت لك المصدر مصدر كتاب الحاكميه ولا الشرعيه أوضح بقى أوضح بعد إذن. يعني حضرتك هذا الكلام اوضح, أوضح. أنا اسم إسمع إسمع إسمع شكري. إسمع شكري. انا إسم بن لادن واسم الظاهري واسم المجموعة دي كلها لم يرد على لساني لا بالخير ولا بالشر في أي مقالة نعم انا عن الاسم بس معايا خليك بس بالك <تصفيق> نمره 2 انا بقول لك اقلب وشوف لي اللي فيه بتاعتي ده ليس مقال انا اتيت بالمطلوب انا يا في كتاب الحاكميه نائل عني مقال عني للدكتور نائل عني مقال انا, مقالة. مقالة أنا مقالة. مقالة. ليس كتاب الحاكميه نائل هو آه. آه. طيب انا فاهم كتاب بالك انا بتكلم في مقال بخاطب الامه المسلمة تحديدا اهل السنه والجماعة بقول لي اهل السنة في ثبات عميق ليه اهل السنة والجماعة لا يتصدون لهذه المشكلات الع... طبعا دفاع عن القضية الفلسطينية دفاع عن قضايا قضايا الأمة بصفة عامة وبعدين قلت ألم يبقى للدفاع عن قضايا الأمة إلا الروافض و... ما... من ينتحلون مذاهب الرافض الخارج طبعا على طول جمعان مراقب بيش بحسن نصر الله أنا كنت أعنيه طبعا وخذ بالك لكن ما زلطوش أخذ نحن بالك نحن مكفر الله. أنا بس خليك بس معي ذكرت منهج القاعدة أنا فعلا أرى أن منهج القاعدة في خروجه على المجتمعات المسلمة وإثارة التفجيرات والأشياء دمانها الخوارج مم. واخد بالك ده أراه لا لكن شوفوا السياق لأنني بطبعا محبش هجم حد خاصة من يتصدون للعمل بصورة قد تكون محترمة عندي يعني ممكن أختلف مع الأستاذ أحمد بس احترمه الله. واخد بالك أختلف معه جدا في مسألة فقهية وشرعية بس أقوله والله الرجل ده عنده أخلاص الرجل ده عنده حسن مش عارف ايه ده العدل مم. مم. واخد بالك فأنا كان كلامي للأمة وأنا مش فاكر عنوان المقال تقريبا كان مقال عن الجهاد لأننا عمل مقالتين عن الجهاد فبقول فين الجهاد في واقع الأمة المسلم فين الجهاد فين أهل السنة والجماعة الم يبقى لرفع رايه الجهاد إلا تنظيم القاعدة حتى أنا يمكن قلت كده الذين ينتحلون مذهب كذا وكذا وأنا ما زلت بقول ان الذي يفجر في المجتمعات المسلمة أو في مجتمعات المسلمين ويقتل بلا تمييز هذا انتحل منهج الخوارج واخد بالك بلا مواربه بلا مواربة. وكذلك الذي يقاتل وكذلك كمل كلامي يا اخي الله يكرمك تفضل انت هزهقني والله بصراحه لا لا دكتور لو انت الحوار اسكت واسمع منك ورد عليك انا بس سؤال الاستفسار برضه بتدير يعني برضه بتدير انا ما كملش كلامي طيب تفضل. يبقى اذا مقال انا عايز اقول الاجتزاء يا استاذ ملهم طيب الاخوه الذين عندهم اهواء معينه يمسك المقاله اه يمسك المقاله وكأنه بيدور كأنه على في نفسه؟ يعني نفسه في حدث ماذا سياق معذرة أنه دكتور ماشي ماشي نحن نختلف على السياق ولكن لما ذكرت لحضرتك قلت أنك قلت أن القاعدة تبنى مناج الخوارج وحضرتك أخذك بزيار أنا, أنا, أنا عايز أقول حديث أنا عايز أقول إيه أنا عايز أقول, أنا عايز أقول كل كل من يتبنى منهج العنف في تمام. أوساط المسلمين يتبنى منهج الخوارج بصورة أو اخرى طب أنا, أو و... إن أنا انا سالك في ذلك بصورة أو او اخرى رجاء الشرح الشرح احمد شرح احمد شيخ جلال انا بس يا ريت الاستاذ يقولها لحظة لحظه لحظه يا شيخ احمد انت متعجل كده دايما انت واحدة واحده يعني نحن نريد إن كنت تريد أو اريد انت حتى لا نبين لا تقول كلام يا شيخ لا تقول كلام هم قالوا في البدايه طب اسمع يا شيخنا مايك انت لسه المحاور الوحيد يعني نحن نعم الله, الله جداً يا شيخ طاهر معين شيخ وهذا لا, لا يرضي الله لا لا اسمع هو ما هو الدكتور جمال بيتكلم اسمعنا حضرتك يا شيخ احمد اسمك بالله اسمع نحن على الهواء ونخاطب الملايين نعم لا نريد ان احنا نندفع ونتكلم وعايز توجهنا وتقول علينا كلام الى اخره ولكن اسمع اسمع, اسمع لا, لا لو سمحت يا شيخ احمد انا هقول لحضرتك بس, بس على حاجة بسمع. كل الخلاف في ايه مش ان حضرتك تقول لا بسمع. انما كل بزرق. اسمعني بس انا بستفسر دلوقتي يا شيخ احمد يا شيخ احمد الحلقه اللي فاتت حضرتك اول ما دخلت قلت لي قلت لحضرتك ايه قلت لك معاليناش رقيب الا الله نعم كل اللي عندك قوله وما زلنا بنقول ليس علينا رقيب إلا الله وحدك. ولا ولم أتكلم وكنت إيه سايب لحضرتك الحوار ليه عشان تقول اللي عندك والرسالة بتاعت حضرتك الآن برضو إحنا بنقول للحضرتك قول كل اللي عندك لكن ممكن تقول كل اللي عندك بعد ما يكون المتكلم ينتهي من, أنا من ممكن أنا أقول لحضرتك بس الشيش جلال وهو بيتكلم رحت أنا عامل إيه عمل نقاط وحطت مسألة الخروج على ولاية الأمور ومسألة التواغيط الشيخ حامد بعد ما خلص رضي رحتل رحتل رحتل لما سألوا لا بعد أن انتهى انت وعد أن انتهى لما سألوا صالف اللي قاله طيب ما هو الشيخ جلال عاوز بس عايزك ان انت يتكلم دي... بعد السؤال ده تلتزم بقى باللي هنقوله عايز سؤال عندك هو هو عايز أقول لك. أقول لك. أنا عايز الشيخ هاي هاي بيتكلم هاي. يعني الشيخ بيتكلم بيدوه. انا بيتكلم على بيتكلم وبيسجل وما يريد أن فيه بعد ما ينتهي المتحدث من كلام حضرتك حينما يتكلم على دكتور جمال تريد ان ندفع مره لا، لا، لا، سريعه من اجل نريد ان نسمع المشاهدون حكم لا ما هم, هم بيقولوا الكل يتصل أكل. بنا ويقول هذا الكلام. الكل الكلام. الكل الكلام الكل بيقول الشيخ احمد بيندفع ولا يريد الشيخ لا ان يتكلم ولا دكتور جلال الدكتور جمال ما هو الكل بيقول دكتور جمال وانا اريد ان نريد ان نسمع الشيخ خالد ما عنيف في حد أسئلة ينم عن ضعف موضوع. لا لا, لا لا أو أنك تريد أن نريد أن نسأل شجر جلال إلى وجه إلى أخرى لا لا لا. ونحن لا نرضى ذلك. نحن جئنا لكي نعرض ما لدينا ونستمع ما لدى الآخر باحترام. أو, أو أنت تريد أن تسمع لهم. لا الشيخ أنا سمعت أريد أن أسأل سؤال في مقال. أنت تصدر انتحار. أنا أسأله. كيف توصف القاعدة دمنا فكر الخوارج أو دمنا عاقلة الخوارج. نحن نعرف الخوارج. نحن نعرف عقيده الخوارج. أذكر لنا لا أصلاً. أذكر أنا... <تصفيق> لنا ما في القاعدة من عقيدة الخوارج. هو ذكر هو ذكر الشيخ. كذالك. نعم يفاجرون المجتمع. كذالك ذكر. مرة أخرى. مرة يا ريتك أخرى. جمال ذكر التمام بالخوارج. يا شيخ جلال. أنت بس أرد أرد نحن درسنا عقيدة الخوارج الخوارج وصفونا تكفير الصحابة والتكفير بالكبيرة اما القتال الذي يقول له اخي جلال خطأ ولكن هو كلامك الوحوظ <تصفيق> هو, هو الوحوظ اسمع اسمع الدكتور جمالي دعنا دعنا دعنا حمل الصيف على بقى. الام انت سألت ان برد حمل الصيف على الام من عقيدة الخوارج لا لا لا لا لا انت سألت انا برد طيب رد صد حمل الصيف على امة الاسلام على المسلمين أعاقيد الخوارج ولا عقيد آل السنة. التوصيف هو... خاطئ. ي... مش تسألني. التوصيف كخطأ. لو سمعت شو تقول؟ أنا بس عشان أحدد النقاط معذرة نسيت اسمه لأب. أنا بس عشان حد الدكتور جمال وصفهم بأنهم خوارج لأنه من وجهة نظره يرى أنهم يحملون السيف على الأمة. رد حضرتك على هذا الكلام. آه.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 والخارج على السلطان له حكم الخارج على السلطان بإجماع العلماء.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 هذا الحوار كان هيدور بهذه الصوره انا هسال سؤال كتب العقيده الاسلاميه نعم نحن بناخد العقيده منين من كتب العقيده كتب العقيدة من ساعه مصنفة كتب العقيده نعم تكلمت في المساله دي ولا لم تتكلم تكلمت قالت ايه وقالت ان الخوارج لهم صفه لا في الخوارج بقى انا بتكلم في هذه المساله مساله الخروج بالسيف الخروج بالسيف على ولي الامر برا كان او فاجرا هذه مساله فتاكله والصلاة خلف كل دي مساله فتاكله كان هذه وأريد أن أذكر أن الخروج لا لا, لا, لا, لا, لا, بص لأ بص بص الخوارج, بص بص الخوارج, بص الخوارج بص بص هذا بص كلام لو لو أن أن أريد أن ألزمك بهذا القول أن قلت أن الخلاف في الخروج على الصلاة خلاف عند الخوارج فقط لا هذا خلاف بين أهل السنة هذا خلاف بين أهل السنة المرجئة يقولون بحمل السيف أليس كذلك كذبني في ذلك ورضبه عليا أنت يعني أنت تقدر على ذلك نعم بس الله عنا بعدي الصلاة والسلام أنا ممكن أحاورك خدت بالك بهدوء وممكن أحاورك واستفزك. والله حار بهدوء. ما أسمعك. لا داعي <تصفيق> بس يا لا. أحمد. استمعني بس. أنا ممكن أحاورك بهدوء. ممكن أحاورك واستفزك. أنا بقول كلام واضح. خدت بالك. أنا ما كنتش عايز أتطرق للموضوع دي. وكنا عايزين ندخل في لب موضوعنا. لكن طالما بتفتح في مسألة الخوارج أنا هسألك سؤال واحد وصريح وواضح. سأل مشي. كلمة كلمة. ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الطحوية في الطحوية نحن نرى ونعتقد اصبر عليا بقى الدكتور جمال رحيل إيه الدكتور جمال رأى زي ما قال لك الشر جلال رأى توصيفا معين. بعد ما رأى هذا التوصيف اسمعني بس بعد ما رأى هذا التوصيف أنزل على هذا التوصيف الحكم الإيه الحكم الشرعي فمن ضمن التوصفات اللي ينسب إليها منهج الخوارج انهم بيروا على أمة إيه؟ على أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما تيجي تعرضه ما تعرضوش على التنزيل على التوصيل إنما لما تيجي تتكلم ممكن تناقشوا فين في فين في التوصيف نفسه فتك الصواب تصل عليه اسمعني بس تتك الصواب ليه ما لانه هل... تنازع علماء في كفر الخوارج لكن لم يتنازعوا في كفر من حمل السيد فاصبر عليا وانا أتحدى في ذلك اصبر عليا الكوحه وانا بقول كلمه انا بتحدى انا انا طب لان ده طاعني انت انت من قال أن الذي يخرج على الحكم أنا أقول بس حاجة انا هقول بس اتفضل استاذ علي الكلام اللي أنت بتقوله أنا بقى بره الحلقة خدت بالك انا بقول لك بس وكلامك غلط اللي انت قلته ده من شوية غلط ليه بقى لأن الخوارج لان الخوارج جمهور اهل السنة ما كفرهمش ولكن بينك من اهل السنه انا قلت فين نزاع في كفرهم يا ابني اسمعني خل... اسمعني. ما... اسمعني عشان اوضح الكلام للمشاهدين مم. انت قلت ان دول خوارج دول يكفرهم العلماء لا قلت فين نزاع لا لا, لا لا قلت فين نزاع تنازع العلماء في كفر الخوارج ذاك قولي ولم يتنازعوا في كفر من حمل السلاح الحاكم أنت اسمع تقول اسمع أن العلماء لم يتنازعوا في كفر اسمع الخوارج اسمع بس لأ حتى نثبت الموضوعات ونرى أن اقطع الحروف إيه لا نفكر لا نفكر منها حتى تجيه لا, لا هي في نفس الموقف لا لا, لا لا لا نفكر حتى فيها لا عنا من شكل نقطة نقطة شقعة الخوارج تنازع العلماء في كفرهم لكن لا لا هي المسألة متساوية له متصارع بينه أنا أصل نقطة <تصفيق> <مختلفة تصفيق> الخلاف جيدا بص يا شيخ علاء, صح صح علاء. صح صح علاء. صح أنا هت... لا, لا أشيح علاء. أشيح علاء. سؤال نعم. بص بص الكلمتين أنا مش عايزك تخرج خارج نقطه الخلاف أنا مش خارج نقطة الخلاف أنا جوه نقطة الخلاف نعم. أنا بقول لك جمهور اهل السنه ما كفروش الخوارج وهناك من و... العلماء كفرها اسمعني لو سمحت و... اسمعني أنا بقول لك جمهور العلماء انا بقول يا دكتور جمال انا عليا واسمعني انا عايز اقول ما تصدرنيش أي واحد يرفع السيف على امه محمد مستحلا ان ذلك كافر أي واحد أنا اسمع اللي أي واحد يرتكب معصية معلومة من الدين بالضرورة او يعلم تحريمات في شريعة الإسلام ويستحل لها يطلع. الاستحلال يكفر نعم. أنا قلتول اللي إيه فرقوا ما بندول إنه دول لا تعرفوا اشخاص عشان شيخ جلال أنا ما ومش عايز إن نحنا ناخد المسألة عصبية أنا بقولك كلمتين واضحين أنا بكلمك <تصفيق> كلمتين واضحين أنا بكلمك كلمتين واضحين أنا بجاي, بجاي بكلمك قلت لك إيه الحكم فرع عن تصوري انا عارف كده طب اصبر بقى خلينا نطبق القاعده دي خلينا نطبق القعدة دي واحد جه راح قايل والله في واحد عندي بيرى الصيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرح جه قال اللي بالوصف ده يبقى من العلماء قالوا عليه كذا هدي مو طبعًا لأن النزاع ما يكونش فين طبعا. طبعا. النزاع فين خليني بس أكمل النزاع مش في تنزيل الحكم على الوصف الآن لإني انت هتلاقي الكلام ده في كتب العقيل إنما النزاع هيبقى إن توصيفك ده مظبوط و... توصيفك طبعا. ده مش مظبوط نحن, نحن, نحن, نحن, نحن لا نسلم أن القاعدة خرجت على الأمة بس لا لا نعلم ذلك هناك سؤل هناك شيء مهم وهو التثبت بالجزئية أنا أود فقط يا شيخ علي يبقى كنت ابين لا ما هي دي نقطه ال لا الكلام. لا انا اود ان ابين يعني... اخ جلال لو سمحت انا اود ان ابين ان هناك فرق بين الخارج على الشريعة والخارج على السلطان الخارج على الشريعه تنازع العلماء في كفره والخارج <تصفيق> على الشريعه <تصفيق> سوضح اه الخارج على الشريعه تنازع العلماء في كفره أما الخارج على السلطان فبالاجماع مسلم وإن كان عاصي بالخروج لكنه مسلم وهذا فرق مهم بين الخوارج على الشريعة والخوارج على السلطان الخوارج على الشريعة هو الذي يخرج على شريعه من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم بالرد أو بالتعطيل كالخوارج عندما استحلوا دماء المسلمين إلى آخر ما كان منهم تمام؟ أما الذي يخرج على السلطان قد يكون خارجا وهو صاحب الحق كالحسين وكأصحاب الحرة وهذا مكتد لأجرين وقد يكون خارج مكتهد مخطئ وله أجر كما كان ما بين الصحابة وقد يكون خرج لدنيا يبتغي دنيا خرج نجله من اجل دنيا هذا خارج وحكم عند العلماء انه فاسق وليس بكافر أما الخوارج على الشريعة تنازع العلماء في كفرهم منهم من قلب الكفر ومنهم من لم يقل بالكفر إذا لا يمكن أن أقول أن كل من خرج بالسيف يبقى من خوارج مطلقا لا هو السؤال مطلقة لا السؤال إنما مزرق. الخوارج وده ابن البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق. نحن أعلم بها منك السؤال بقى لماذا لم تقل بها لم لما لم تقل بها لماذا لم تقل بها ولما أدخلت الخوارج على الخلطان والخوارج على المريك يا دكتور يا دكتور ما يعني يا أخ أحمد أنا لما كلمت عن المقارة بتاعت الجهاد وأشرت إلى من ينتحل منهج الخوارج ومنهج الروافض وردت كلمة كفر وتكفير يعني أنا قلت أليس في الامه من يرفع هذا اللواء إلا بعض من ينتحي المنهج الخارج ومنهج الوافض من حزب الله والقاعدة طب يا دكتور كلام خضاية يا دكتور يا دقيق دكتور دقيق أنا بسألك إيه اللي فيهم المساعدة طيب عفونا دخلنا هذا الحوار لا يقوم على أسس طب أريد أن أتكلم الحوار حوار ببغوات يعني تريد أن تتهدنا بالخروج ولا نرد يا دكتور جمال لجي ليكون الحوار باستقيما وإنت قاعدة وإنت قاعدة اه لا اخواني المسلمين يا شيخ احمد يا, يا, يا دكتور جمال يا, يا, يا دكتور جمال يا شيخ احمد يا اخي دكتور ولا جبت لي الكفر ولا اتهمتك ولا قلت طب لا لأ لا يا دكتور, دكتور جمال إنها ليس لا معك حوار قبل طب ولكن لكن هو القضية احنا ال هو يؤولك ما لم ما أنا بقول لحضر الحوار بدأ هادئا يمينا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 يا لا, يا سزم، سزم. لا الأمور تشعبت والأمور تفرقت والأمور تنوعت ودخلنا في محاور كثيرة نريد أن نحدد النقاط التي سنتحدث فيها نعم. وكل له يكون له وقت معين ونتحدث فيه تتكلم لا تقاطع أحد حينما الدكتور جمال يتكلم لا تقاتع حينما تكلم الشيخ علاء يتكلم لا تقاتع حينما يتكلم الشيخ جلال وحضرتك لا تقاطع أحد اتفقنا اتفقنا بعد الفاصل مشيدنا الكرام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 الشيخ الكرام كان معنا في الفقرة الأولى في الجزء الأول من هذا اللقاء فضلت الدكتور جمال المراكبي ولكنه انصرف لظرف خاص بسفره خارج القاهرة بنرحب مرة أخرى بالشيخ أحمد عشوش أهلا وسهلا الشيخ جلال الشرقاوي أهلا وسهلا أهلا الشيخ علاء أهلا بحضرتكم اتفقنا مشاهدينا الكرام على تحديد المحاور طبعا الموضوع الكبير في البداية المحور العام هي القوانين الوضعية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 هي ثلاث دقائق كل شخص يتكلم ثلاث دقائق الشيخ أحمد وفضلت الشيخ جلال ثم يأخذ الشيخ علاء سعيد ثلاث دقائق وثلاث دقائق يأخذ ست دقائق بإذن الله رب العالمين وأتمنى أن نلتزم بذلك ومن أجل أن يستفيد كل أحبابنا وكل مشاهدين من هذا الحوار أبدأ مع الشيخ أحمد صدق. الحمد لله وكافة وسلام على عباد الذين وصفوا أود أن أعرض لقضيتنا من التكفير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 بهذه الشروط الثلاثة وجود السبب المكفر من قول أو فعل تحقق شروط وانتفاء الموانع هذا فيما تعلق باحكام المعينين أما في احكام الطوائف فتختلف فالطائفة التي تمتنع عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة لها حب هذه الطائفة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 ولا الدعي أنها وحدة وإن كانت في الطليعة وفي المقدمة ولها النصيب الأوفر فهذا أمرها. وقد يأتي تفاصيل تعليل ذلك بإذن الله تعالى الكلام عن القوانين الوضعية متفق عليها أن هذه القوانين الوضعية كفر بواحي يعني لا فيه والمدورات بالنسبة لقضية المعين أضم صوت إلى صوت الشيخ أحمد تكفير المعين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 وهذه الأسباب هي التي عندي تكفر وممكن أقول أنت قلت القواعد لكن كواقع خالفت هذه القواعد فلذلك أنا عايز أقترب منك أكثر وتقول لي أنا قلت بتقول في المعين لازم لي سبب مكفر سواء قولة أو فعل وسواء قولة أو فعل أو اعتقاد خدت بالك أعتقد ماشي يبقى أول حاجة سبب اثنين بتقول لي تحقق الشروط أنا عايز أعرف إيه هي الشروط اللي عندك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 يمتنعوا عن شعيرة دي مش من لازم حكم يكون واجب لا الاذان مثلا على قول الجمهور مستحب خلافا مثلا للحنابل اللي بيقولوا بوجوب بس ده اسمه شعيرة فين من شعائر الاسلام لو انهم امتنعوا عن الاذان انا عايز اطبق الكلام اللي انت بتقوله لو امتنعوا عن ادي شعيره امتنعوا عنها الشيء الثاني قال ما عندهمش تاويل سائغ الشيء الثالث عندهم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 تفاصيل بعض القوانين ما عنديش اشكال عندي في الاسلام ان وضعت هذه القوانين بما يحمي الضرورات اللي موضوعة والقواعد اللي موجودة عندي في شريعة الاسلام انا عندي مثلا حفظ الدم فيجي قول والله انا عندي اللي يتخطى بي... السرعة او اللي بيأتي في طريق مخالف هنعمل له غرامة كذا, له كذا ما عنديش مشكلة في هذا القانون اصلا عندي في الشريعة ما فيش مشكلة الشيء الثالث عندي مساحة في بعض القوانين فيها تخيير خدت بالك وهتعرض للجزء اللي فيه تخير ده لو اختارت الأم جزء من من الأجزاء من هذه الأحكام ما عنديش فيها مشكل إنما المشكلة عندي فأنه جزء في القوانين الجزء الذي يصادم يصادم القوانين ال الجزء الذي يصادم القوانين الشرعية مجرد إن الإنسان يضع هذه هذا هذا القانون هذا بيسادم حكم الله تبارك وتعالى في هذه الجزئية ويبقى إننا أديا بهذا الحكم في القانون الوضعي هذا من الكفر هل ينطبق هذا على المعين ومتى ينطبق على المعين هذا الذي سنسمعه هذا الذي سنسمعه الآن في التفصيل يتبقى لك دقيقة طيب أعود للشيخ أحمد الحمد لله وكفى وسلام على عبادة الذين أصطفى انا أنا أولا سعيد ان الشيخ علاء يناقشني ويثبت خطئي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 ولا عذرة لأحد ممن ينتسب للإسلام كائنا من كان في العمل بها أول شيء العمل بها أو الخضوع لها هذا الثاني وأود من الشيخ الأن أو إقرارها ويقول الشيخ فليحضر أمرؤ لنفسه وكل أمرين حسيب نفسه ألا فليصدع العلماء بالحق غير هيابين وليبلغوا ما أمروا بتبليغي غير موانين ولا مقصرين سيقول عني عبيد هذا الياسق العصر وناصروه أني جامل وأني رجعي وما إلى ذلك من الأقويل ألا فليقول ما فما عبيت يوما بما يقال عني ولكني قلت ما يجب أن أقول أقول للشيخ علاء سعيد نريد منك في كلام واضح وبين هل يجوز العمل بالقوانين التي طرها مخالفة للشراع الإسلامية هل يجوز أن يتولى القضاء رجل مسلم في ظل هذه القوانين هل ينبغي التسليم بان القضاء القائم والحاكم بها قضاء شرعي كل تمام. هذه اسئله موجهه للشيخ شكرا اريد ان انقل باكيد كلام الشيخ عبد الشيخ الـ الشيخ احمد الشيخ م. جلال ومعذرتنا التعقيد بس على كلام الشيخ علاء سريع لما استعرض القوانين وضعية وقسم القوانين وضعية وذكر أننا لن لل... في للقسم الذي لا يخالف الشريعة وأن هناك قوانين يعني لا تتصادم مع الشريعة كقوانين المرور الحقيقة أن القضية يعني معذورة للشيخ علاء لا لا تعرضها كذا القضية تعرض هل نحن أعلنا أننا نخضع لله سبحانه وتعالى في التشريع أم لا, أم... أم لا؟ أم أن التشريع في بلادنا يسير وفق ما تقرره الأغلبية، لا. سواء هذه الأغلبية وافقت الشريعة أم خالفت الشريعة، هذه هي ملاحظة بالنسبة لكل الشغلاء تعقيبا سريعا استكمالا لما ذكره الشيخ أحمد عشوش في مسألة يعني كلام العلماء حول القانون وضعية، أنا أنقل نقل سريع جدا عن الشيخ محمد حمد الفقي رحمه الله. فيقول معلقا على كلام ابن كثير على مسألة الياسق والياسق ده معروف انه كتاب وضعه جنكيس خال للتطار كانوا يتحكمون اليه من دون الكتاب والسنة ومعلوم برضك للمشاهدين ان التطار بعد ان غزوا بلاد المسلمين دخلوا في الاسلام وكان منهم من يصلي ومن يصوم ولكن مشكلتهم انهم كانوا يتحكمون الى هذا الياسق او الياسة فيقول الشيخ محمد حمد الفقي ومثل هذا وشر منه من اتخذ من كلام الفرنجه قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال ويقدمه علما علما وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله ولا ينفعه أي اسم تسمى به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 خدت لك لان عندي نصوص ايه نصوص عامه الشيء التاني قلت الجزء اللي موافق عندي في القانون هيفضل زي ما ايه زي ما هو قلت في جزء فيه تخيير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 مش بتكلم الآن على إنها إن أنا بقر إن الحاكمية تبقى البشر وإن البشر إذا أقروها تنفذ على الناس والبشر إذا لم يقروها لم تنفذ على الناس بدليل إن أنا قلت في جزء لو صادم الشريعة قلت الجزء ده اللي هيبقى الكفر يبقى منين أنا بقر أصلا حكم الأغلبية وأنا بقول كده إنما بقول فهم الناس أنهي قوانين اللي هتقر وأنهي قوانين اللي مش هتقر، أنهي قوانين اللي هيكون عندي فيها مساحة وأنهي قوانين اللي مش هيبقى عندي فيها مساحة الشيء الآخر إن الشيخ أحمد بيكلمني على ان ولا الشيخ جلال بيتكلمني على الشيخ حامد الفئي إنه قال وقال وقال كل النصوص اللي أنتو بتقولوها أنا مش مخالف فيها لانه ما زال بيحكم على إيه على وصف وانتو قبل الفاصل ذكرت لي ان الحكم على الوصف طلامة في سبب للتكفير او عندي دليل بالتكفير بحكم على الوصف باطلاق ان ده كفر زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال على المتبرجات الانهن فانهن ملعونات عن الوصف لكن لغاية دلوقتي احنا عايزين نتكلم على المعين فانا عايزكم تنزلولي على المعين لان تنزلكم على المعين هو اللي خلى فيه عامل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 إيه اللي خلاه يحكم إيه اللي خلاه يعمل التنزيل الأحكام فأنا عايز أسمع منكم دلوقتي أنت نزلتوا الأحكام إزاي فأنا مش عايز اجي أقرأ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يقول ابن كثير كذا ويقول القرطبي كذا ويقول كذا لسه وأنت لي انا عندي ثلاث حاجات عشان أكفر المعيد إيه هم الثلاث عاجات قلت لي سبب مكفر اتنين عندي إقامة حجة ثلاثة انتفاء موانع لي إقامة الحجة وانتفاء الموانع وحكم لي على العين عشان تقول لي إنت بتعمل إيه وبتنفذ إيه والعمل ده بخر الشريع ولا لك تخر الشريع أحمد. <تصفيق> الحمد لله والكافة والسلام على عبادة الذين اصطفوا بعض لست أدري لماذا لم يجب الشيخ علاء على الأسئلة التي وجهتها إليه مم. وأنا استنتجت من كلامه قولا لست أدري أنا مصيب أم مخطئ. هل الشيخ علاء مم. سعيد لا يقر حق التشريع للمجالس التشريعية أم لا هل تقر حق التشريع للمجالس أم لا تمام انا أتنازل وأعطيه للإجابة طيب على السؤال. تمام الشيخ الشيخ احمد بيسال سؤال اللي احنا كنا عايزين اصلا نجاوب عليه من ضمن اسئلته اللي هو بيقول ان انا ما جاوبتش عليها وهو ما جاوبش على الاسئله اللي انا قلتها له في اول ما قعدنا لما قال لي انا بقول في المعين ثلاثة سبب مكفر وشروط وانتفاء موانع قلت له عرفني الشروط وعرفني الموانع لا عرفني شروط ولا عرفني موانع ولا لها تمام, لها تمام. انت تمام. انت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 ولا ولا ولا قلتي أنا عيد طالع عفوا نشرح أنا مم. أنا سؤالي أظن, انت بتني. انت بتني. أظن أظن أظن السؤال اللي الناس قاله واضح هل هل سؤال سؤال مم. مم. خليني ما أنا بجاوب عليه أنا بقول بقول دلوقتي أنا بالنسبة لي ما قمته حجة وبقول إني في موانع ربما تكون عند هؤلاء الناس فما أبشر نزل حكم على عين قاضي جنائي أقول القضاء في الجنايات دول مرتدين عن الإسلام طب يا عم مرتدين عن الإسلام ليه أنت رحت وكلمتهم وأقمت الحجة, وأقمت الحجة والشروط اللي أنت بتتكلم عليها وانتفت الموانع ولا لا ده باتكلم في قابي فضلا عن محامي بيطالب بتنفيذ هذا القانون فضلا عن ورية أمر أو غير تمام الشيخ جلال نعم ومع برضو, برضو السؤال بعد يا شيخ جلال ممكن السؤال اللي ما جبتش عليها شيخ أنا بسألك المجالس التشريعية لها حق التشريع أم لا سيرد لما حين الشيخ, الشيخ علاء برضه بس إيه تعقيب سريع لما يتكلم من المشكلة ودي فعلا ممكن ما تمل المشكلة قد تكون أحد جوانبها لما بيحصل تنزيل الأحكام على الايه المعينين. بس أنا عاوز ألف نظر الشيخ علاء برضه المشاهدين لو أن أحد بعد ما اتفقنا على أن هذا الفعل كفر نزل الأحكام على الواقع.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 لوصفين بأنهم خوارج على افتراض والتنزل بأنهم أخطأوا في تنزيل الحكم على الافتراض والتنزل بأنهم أخطأوا في الحكم يعني كأن سؤالك بتقول إن في فعلة معينة مكفرة أو قولة معينة مكفرة زي ما, زي, ما زي ما قلت حسن مبارك زي ما قلت حسن مبارك لو انتهيت من كلام حضرتك؟ نعم تمام اتفضل. اما بالنسبة لـ حق التشريع الرد على كلام اما بالنسبة حق التشريع حق التشريع خالص لرب العالمين سبحانه وتعالى هناك أشياء, هناك اشياء تركها رب العالمين للأمة وليس معناها ان الأمة تشرع لنفسها إنما حق التشريع خالص لرب العالمين سبحانه وتعالى